حاضر حاضر اهو ن ز ل ك جري ا يلا يا ابني الماتش ب د أ والعلم مستنيين على ا ل ق ه و ة حاضر حاضر ا ل سلام عليكم وعليكم السلام يا عم انت مش عارف ان الماتش هيدعي صحرا معلش كان م ا ي ا و ا ح د ة صحبتها عالتلفون ل ى ومرضيش ازعل طيب يا عم مع الناس س خ ن ه <تصفيق> <تصفيق> ابعد يا متخلف ا ل س ج ا ر ة ه ت ح ر ق ن ي ه ه ه ه ه ه ه ه ه ل ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ا ه ه ه م ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ح ه ه بقولك ياعم متظبط الراديو على عشان ل البال ى ما نوصل ع نسمع الماتش طيب وانت ت ص ل علمودي ى قله و ل استنانا لاول الشارع <تصفيق> <تصفيق> اهلا أبو حميز يا أخبارك ى أو أول ج م ع ة ا ل د و ل م ف ه و م ت ع ل ا ل بكم ق و ل ل إيه هو الواد ع ت ه يا م ع ن و ابو ل ل ل ه ما من ا أعرف ص ح رتتصل ا حميد و مقفوظ طب اتصل تاني ك يخرب بيت فقرك ياعم انت خطك بيزنس أ و ه خلصني ت يا رب من الناس د ي ت أ ن ا اللي بدفع و أ ن ا اللي بجيب عربيتي و أ ن ا اللي بتصل ا وشكني أ ن ا اللي هنتحفر ت <تصفيق> <تصفيق> شفت ا يا أخويا دمك عسل عشان ت اهو ح ألحى ألحى طيب عليه مودي أمودي نبقى بعد نعدى ناخد هناك ما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 على الله حكومة تشوفكو تبقى مشكلة تبقى ب يابني ن ل ل مش وقت نكت انت فين في البيت ه ك و ن فين طيب مش هتيجي تشوف م ع ن ا الماتش ص ر ا ح ة جماعه ة ب مليش نفسي ايه يا بني ملكش نفسي هو احنا رايحين كنتك <تصفيق> الوقت سعيد دا دايما هام ببطل ط <تصفيق> يا ن ي ب انت وهو ايوه معتز قلت ايه هتيجي م ع ن ا معلش مش قادر ايه يا بني مالك صوتك كده متضايق ح ت كنت بتهزر من ش و ي لا يا ج م ا ع ة بهزر بس و الله كل ما بفتكر الموضوع ب ي ر ك ا ب ن ي الهم هم ايه يا عم قول مالك ابدا يا ج م ا ع ة بس و الله يلوح خ س ن ب ي ض ي ع و ق ت و عالفاضي طيب احنا شباب انا, أنا نعمل ايه وبعدين ده احنا ي د و ب ك ن تابل اصد يا مودي ان احنا لازم نراجع حساباتنا خصوصا يا ج م ا ع ة بعد ا ل ل ي س م ع ن ا ه ف ي الاخبار دول ا ع د ا ت سب الرسول وتشتم وترسم كركاتيرات و احنا ولا في الدماغ طب الله عليك دا وقتو يا عم بعد ا ل م ا ش نتاح يا احمد لازم ن ب س ر ه ا مع بعضين يا اما ي ن فشل ع بصحاب ي ع ننتر ي ذكر رسول صلى الله عليه وسلم ي تسب وحنا إ ع دين على ه و ي عندك حال الله معتز بس ه نعمل ايه طيب أ ن ا اقول لك إ ح ن ا نعمل ايه إ ن ي أ ح ب ه ماذا أ ق و ل لك يا رسول الله والله إ ن ي أ ح ب ك ها أ ن ا قد جئت على الموعد جئتك وفي قلبي شوق كبير لرؤيتك إ ن ي أ ح ب ه م ح ا ض ر ة ل ف ض ي ل ة الشيخ ح م د الصاوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الفضل والطول و ا ل إ ن ع ا م له سبحانه أ م ر الخلق من قبل ومن بعد أ ح م د ه سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه أ ر ا ك عفوا يا إ ل ه ي عن الذي ي ت و ب و ت م ح و ما جناه من الذنب يكاد من ا ل إ ح س ا س بالذنب خائفا تقلبه ا ل آ ث ا م جنبا إ ل ى جنب وتسمعه في الليل يدعوك باكيا فتدنيه من عفو وترضيه من قرب وتجمع أ ف و ا ج الملائك حوله لكي يشهدوا عبدا قريبا من الرب و ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل أ ت م ا ن ا ل أ ك م ل ا ن على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و أ ت ب ا ع ه إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل أ ح ب ا ب فالسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته إ ن ي أ ح ب ه كلمات للذين يريدون ت ر ج م ة لحب ضائع كلمات لكل شاب يبحث عن ر ؤ ي ة محمد صلى الله عليه وسلم كلمات لكل ف ت ا ة هدفها أ ن ترضي ربها سبحانه وتعالى دونكم هذه ا ل أ س ط ر ا ل ج م ي ل ة يستيقظ من نومه م ت أ خ ر ا متثاقلا ضاعت منه ص ل ا ة الفجر كان ب ا ل أ م س ساهرا على إ ح د ى المقاهي وقته ضاع بين غ ي ب ة و ن م ي م ة وفحش من القول لا تراه مبتسما إ ل ا قليلا كثير العبوس دائم الغضب يفرح عندما يشاهد أ غ ن ي ة أ و فيديو كليب ولا تتحرك مشاعره وهو يضيع الصلوات ا ل م ف ر و ض ة يترك السنن الرواتب يترك ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن لا يحفظ شيئا من أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم رغم أ ن ه يحفظ الكثير من أ غ ن ي ا ت عبد الحليم و أ م كلثوم عندما ت ت أ م ل معاملته مع الناس تجده سيء الخلق الكثير من الناس يطلبون منه أ م و ا ل ا لهم هي ديون عليه يغش في بيعه وشرائه وتجارته زوجته تشتكي منه ومن سوء معاملته لها وكثيرا ما ذكرته بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فيقول لها من أ ي ن جئت بهذه الغرائب ا ل م ر أ ة ل ل م ت ع ة فقط أ و للضرب أ و ل ا د ه يشتكون من عدم حنوه عليهم وعدم مراعاتهم والاهتمام بهم في كل واد للسوء تجد له أ ث ر ا وفي كل طريق للشر تجد له علامات م ع ر و ف ة المسجد والجامع يشتكي من عدم دخوله فيه والمصحف و ا ل آ ي ا ت تشتكي من ق ل ة قراءته يذكر هو أ ن ه آ خ ر م ر ة أ م س ك فيها بمصحفه كان في رمضان الماضي عندما ر أ ى ولده الصغير يمسك ب ا ل ق ر آ ن و ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة يحفظ الكثير من أ س م ا ء اللاعبين والرياضيين والفنانين والمطربات لكنه لا يستطيع أ ن يخبرك ب ا ل ع ش ر ة المبشرين ب ا ل ج ن ة من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا س أ ل ت ه عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب منك و ك أ ن ك تكلمه ب ل غ ة غير ا ل ع ر ب ي ة قلبه مليء بالحقد والحسد و ا ل ك ر ا ه ي ة لكثير من أ ه ل الخير والصلاح كثيرا ما يشعر بالضيق والاختناق رغم أ ن ه يعمل في و ظ ي ف ة م ح ت ر م ة وله راتب كبير ومع هذا زملاؤه في عمله يكرهونه ل أ خ ل ا ق ه ا ل س ي ئ ة إ ذ ا ر أ ى صاحب ل ح ي ة ي ه ز أ به وينتقص من قدره وحين يشاهد شخصا يحافظ على س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل له بغضا وكرها فهو في نظره متشدد هو لا يعرف إ ل ا اسما واحدا من أ س م ا ء النبي صلى الله عليه وسلم اسم محمد أ م ا أ ح م د ومصطفى والحاشر والعاقب وغيرها فلا يعلم شيئا يكفيه انشغاله بدنياه وركضه وراء شهواته وملذاته إ ن ه يحب الغرب و ا ل أ ع د ا ء كثيرا ل أ ن ه م في نظره أ ف ض ل من المسلمين في تقدمهم ورقيهم ونسي هذا المسكين أ ن ن ا لا نمانع من ا ل ا س ت ف ا د ة من علومهم وتقدمهم لكن هذا لا يكون إ ل ا بالحفاظ على ديننا أ و ل ا سبحان الله سبحان الله حانت اللحظات ا ل أ خ ي ر ة أ ص ي ب ب ج ل ط ة ح ا د ة بسبب ا ل ش ي ش ة التي يستخدمها ب ش ر ا ه ا ب د أ يسعل ب ش د ة حاولت زوجته مساعدته بالماء بشيء من ا ل أ د و ي ة لكن لا شيء ينفع أ و ل ا د ه الصغار من حوله ي ت أ م ل و ن في قسمات وجهه ا ل غ ر ي ب ة يبدو أ ن أ ب ا ه م سيغادر هذه الدنيا قريبا ب د أ ي ت أ م ل فيما حوله وجد يديه خ ا ل ي ة من أ ي م ع و ن ة أ و م س ا ع د ة بكى كثيرا بكى وبكى حتى أ ش ف ق عليه أ و ل ا د ه ماذا بك يا بابا هل ستموت لقد تذكر تفريطه في ا ل ط ا ع ة لقد تذكر تفريطه في س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما ادعى أ ن ه يحب محمدا صلى الله عليه وسلم لكن يا ترى هل ستنفعه هذه ا ل م ح ب ة ا ل م ج ر د ة عن الفعل والتطبيق تذكر ا ل ق ه و ة التي كان يجلس عليها تذكر رفقاء السوء وهم يقدمون له ذلك الشيء الملفوف الغريب تذكر فتيات الليل تذكر الفضائيات تذكر جاره الذي ظلمه يوم أ ن شهد عليه زورا في قسم ا ل ش ر ط ة من أ ج ل دراهم ق ل ي ل ة تذكر المال والحسابات التي كان يسرقها من عمله ب م ع ا و ن ة مديره صور أ ل ي م ة مرت عليه سريعا عقوق تفريط إ ه م ا ل ا ل أ و ل ا د نظرات م ح ر م ة نفثات الدخان تذكر وتذكر وتذكر آه و ب د أ ت الدموع تجري ب غ ز ا ر ة ضربت النبضات فؤاده ب ق و ة و س ر ع ة وازداد العرق و ب د أ ت ا ل ح ر ا ر ة تزداد في جوفه اتمنى لو استطاع أ ن يصرخ بكل ما يملك من قوه هذه،, هذه هي حال صبري وهذه هي معاناته نظر إ ل ى أ و ل ا د ه نظرات الوداع تذكر آ ي ة كان يسمعها دائما من مكبر الصوت الذي في الجامع المجاور لبيته ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ش ة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 قَالَ كَذَلِكَ موسوعه النابلسي ت ه ا و ك ذ للعلوم تُنْسَى و ك ذ الاسلاميه ك نَجْزِي مَنْ ر ف و ؤ م ب آ ي ا ت ربي ولعذاب ا ا ل آ خ ر ة و ل ا عذاب ا ل آ خ ر ة أ ش د و أ ب ق ى ب د أ صبري يزفر الزفرات ا ل أ خ ي ر ة يا الله ما أ ص ع ب الموت ب د أ يتخيل نفسه وهو على الصراط ما أ ش د تلك اللحظات إ ن ه يرى من بعيد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ب د أ يتقدم لكنه يشعر أ ن قدمه ستزل به في النار خطواته ب ط ي ئ ة جدا والنار من تحته م ح ر ق ة آ ه كل هذا سببه بعدي عن ربي تمنى صبري في تلك اللحظات أ ن ينظر إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد و ف ج أ ة ينظر إ ل ي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم أ ن ه من أ م ت ه صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ي أ ص ح ا ب ي أ م ت ي أ م ت ي وصبري يحاول التقدم على الصراط ويصرخ يا رسول الله يا رسول الله ويضيع صراخه وسط شهيق وزفير جهنم ويركض محاولا أ ن يقطع الصراط ليصل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ملائكه العذاب تمسك به وتحجزه وتمنعه من الوصول إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ا ل م ل ا ئ ك ة يا رسول الله إ ن ك لا تدري ماذا أ ح د ث و ا بعدك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا ويلوح النبي صلى الله عليه وسلم لصبري ب أ ن يبتعد ويصرخ صبري ب أ ع ل ى صوته دعوني اتركوني إ ن ي أ ح ب ه إ ن ي أ ح ب ه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويله ت ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إ ذ جاءني وكان الشيطان ل ل إ ن س ا ن خذولا ويكرر صبري صراخه دعوني اتركوني إ ن ي أ ح ب ه ولا يرد عليه أ ح د ويرجع إ ل ي ه ص د ا صوته آ ه لو كنت تحبني لاتبعت سنتي لو كنت تحبني لتركت الحرام لو كنت تحبني ل ح ر س ت على النوافل والفرائض لو كنت تحبني لعاشرت زوجتك بالمعروف لو كنت تحبني لربيت أ و ل ا د ك و أ ه ل بيتك على ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن لو كنت تحبني لتركت السهر و ا ل ش ي ش ة و أ ص د ق ا ء السوء لو كنت تحبني ل ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن وحفظته وعملت بما فيه لو كنت تحبني ل و كنت ن ت ح ب ي و ي ب د أ الصوت بالانخفاض شيئا فشيئا حتى يغيب عن سمع صبري تماما ثم يفيق صبري ث من يفيق صبري م ا ل غ ف و ة التي كان فيها وينظر حوله و ي ت أ م ل فيجد نفسه لا يزال حيا بين زوجته و أ و ل ا د ه والروح ب د أ ت ت غ ر ر في حلقه هو ا ل آ ن يتمنى أ ن يتكلم ب د أ يتكلم ببطء شديد يا أ و ل ا د ي يا أ و ل ا د ي لقد فرطت كثيرا في حق نفسي لقد فرطت في حق ربي لقد فرطت في حق ديني لقد فرطت في حق نبي صلى الله عليه وسلم و س أ س أ ل عن هذا يا أ و ل ا د ي فلا تقتدوا بي لا يا أ و ل ا د ي لا تقتدوا بي ويصرخ الابن ا ل أ ك ب ر وهو يرى روح أ ب ي ه تغادر يا أ ب ي قل لا إ ل ه إ ل ا الله قل لا إ ل ه إ ل ا الله ف ت ح صبري فمه لينطق بتلك ا ل ك ل م ة لكنه وجدها ص ع ب ة ل ل غ ا ي ة حرك لسانه فلم تخرج تلك ا ل ك ل م ة وفجاه ثقلت ر أ س ه ومالت وفارق الحياه بكت زوجته عليه كثيرا وبكى أ و ل ا د ه وبكى الناس عليه الجميع أ ص ب ح يتحدث عن صبري ويدعو الله له لعل الله أ ن يرحمه ومرت ا ل أ ي ا م ومرت ا ل أ ي ا م وجار صبري حسان يدعو الله ليلا ونهارا ب ا ل م غ ف ر ة و ا ل ت و ب ة لصبري فهو يعلم حق الجار الذي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان ذلك الرجل الوقور النور يخرج من قسمات وجهه والصدق يبرز بين عينيه جميع أ ه ل الحي يحبونه عندما تخرج من بيتك فجرا تسمع استغفاره وتسبيحه وهو في طريقه إ ل ى المسجد وفي الصباح تجده يصافح صاحب ا ل ب ق ا ل ة وبائع ا ل خ ض ر ة وعسكري المرور الذي ينظم السير الجميع هنا يعرف حسان إ ذ ا حدثك ي أ س ر ك بحديثه العذب الجميل يحببك في ط ا ع ة الله وفي اتباع س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجذبك نحوه دائما ا ب ت س ا م ة و ر د ي ة ج م ي ل ة تنم عن قلب يحمل الحب لجميع المسلمين هادئ الطباع حسن الخلق ما مد يده يوما ل أ خ ذ ربا أ و حرام حسن ا ل ع ش ر ة و ا ل م ع ا م ل ة لزوجته و أ و ل ا د ه تحدثك زوجته فتقول الدموع لا تفارق عينيه ومحرابه في جوف الليل يشهد له بذلك دائم البشر والسرور وفي عمله لا يحزن على شيء فاته فهو يعلم أ ن رزقه من عند الله سبحانه وتعالى زملاؤه يحبونه ل أ خ ل ا ق ه ا ل ح س ن ة ت س أ ل أ ح د ه م فيقول حسان متقن لعمله و ا ل آ خ ر يقول هو صادق في قوله والثالث يقول تكفيك بشاشته والرابع يقول قبل أ ن يجلس على كرسيه يصافحنا جميعا واحدا تلو ا ل آ خ ر إ ن ه رجل يطبق ا ل إ س ل ا م ح ق ي ق ة في حياته يخرج من ماله لليتيم والفقير والمحتاج تراه دائما محافظا على السنن الرواتب و ص ل ا ة الضحى والوتر قبل النوم يكثر من ا ل ص ل ا ة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تراه يعامل جيرانه من غير المسلمين م ع ا م ل ة ح س ن ة ط ي ب ة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم مع جاره إ ذ ا أ ر د ت م حسان ف ا س أ ل و ا عنه الاستغفار وساعات الليل في ا ل أ س ح ا ر ا س أ ل و ا لسانه الذي لا يمل من ذكر الواحد القهار لقد أ ل ق ى حسان بالدنيا وراء ظهره سياراتها عماراتها عقاراتها بنوكها خزائنها أ و س م ت ه ا وشهاداتها كل شيء أ ص ب ح لا يبالي به إ ن جاءه شيء من الدنيا فهو معين له على ط ا ع ة الله و إ ن لم ي أ ت ه شيء فلا يحزن ولا يضجر كثيرا ما كان ي ق ر أ في جوف الليل قول الله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون, الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما